يقول قال لي أحد الناس إن دخول الجنة بالحظ فقلت له من أين أتيت بهذا الكلام فقال لي يقول الله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فهل هذا صحيح؟ دخول الجنة بالعمل قال تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب لدخول الجنة، وأما دخولها فهو برحمة الله عز وجل. لكن العمل سبب لدخول الجنة. بدون عمل لا تدخل الجنة. إذا عدم السبب عدم المسبب. فلا بد من العمل. وله بحظ عمل عمل وقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني الصبر على على من آذاك صبر على من آذاك والعفو عنه هذه خصلة لا يوفق لها إلا من أعطي الصبر على تعالى ولا تستوي الحسنة والسيئة الفعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميد وما يلقاها أي هذه الخصلة وهي الصبر على أذى الناس والعفو عنهم هذه الخصلة لا يعطاها إلا من يعطي الصبر وأعطاه الله حظا عظيما هذا المقصود من الآية أما الجنة لا تعنا لله بعمل بعمل صالح هو سبب دخولها وبدون عمل لا طمع لأجل ví do je na. na.